تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل قال يعمل ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.